خمسة، استمع إلى الأعداد وأعدها، ثم اكتبها في دفترك ثلاثة عشر دفترا أربعة عشر دفترا ستة عشر دفترا خمسة عشر دفترا سبعة عشر دفترا